يا عشان اخذ اجازه ولنني عشان التمانع عقيده راسخه انني محمد في قلوب اصحابي يعني عشان اعرف احط من الباطن ولنني والله والله هو ما اخصد نيه من في شيء ان واعطاه فوق ما تمنى القضيه سيتكوا باص. في قوس يا رايه منهم انه وصلته المعنى بص هوصله ده وصله لا اي سكه هتبوصلها يعني فضل لعب كده الكذا فضل اثنين مش سته عامله في بعض قص خليني وانا جاي بيقولوا هم عايزين يخلصوا الماتش النهارده هنا انا القضيه انت مش انا خلصتها كده ممكن اخلصها كده في ربع ساعه من الشغل لكن مش دي القضيه القضيه لما تسل اي مساله العقيده هل تستطيع ان تقرا سويش بهذه العقيده بمعنى صفيمة أن تؤديه بجواب وإيكاد بسيطة سنة. أيضا تصميمك على طروره وكذلك العلم ثلاثة العلم لسه ممتدد وأول مبادة المغني للنقود مثلا في الفترة طب حبيبي فترة طب عارف أول درجة في المسلم ايه؟ المسلم في المسلم بس مش نهيه عن اختلاف المسلم ده انت المذهب لن تؤصل فواعده وما بداتش باقل حاجه فيه حتى وصلت للكافي وبعد كدا وصلت للزاف بعد كدا وصلته ما اقدر وقت مش هوائم ده انت بتكلمت من طريقه المذهب طب نجيبها بعد كدا في الشتاء والكتاب اللي انا اذن اصفيته للمتن دي اصل الكتاب ده ليه أصل الكتاب من المطولات الكتب إما اما وإما وان مطوله الكتاب ده في العكس بيات مطولاته مختصرا اللي معانا مختصر اا في حاجه من صغير؟ من عمره؟ بضع عمر سلسون عاما بضع عمر سلسون عاما كتاب في العقيدة كان عمره تسعة عشر عاما تسعة عشر عاما اللي هو الكتاب المعروف سلم الوصول سلم الوصول ده المطلع. أول كتاب تنليفه طيب بعد طبعا كنا نريد كتاب مختصر من السنة فجيب كتاب للفئة حضرتك سمى أعلام السنة المنشورة باعتقاض الطائفة الناجية المنزورة أدى ليه لإسلم السؤال والجول سين وين السؤال يستسير ذهن المتلقف يعني لما يسأل السؤال أي سؤال؟ بيحصل بيعتبك بيتمتبك واخد بالك الأراضي بس واخد بالك البسطات أي لهم أي الجلالي هيقرب. أو الهينان أو اللي يخفه وغفه معنى؟ دي حاجة فيه خلاص؟ فأخوة اللي المنتبه بس صايت فهو يبنى في الكتب اللي أنا شدي مستسين زين السنة أعود بالقراءة بعد كده يدي الجواب في وسطه المقصود اللي تكلم فيه في كمون إن هدري فيه قرية كتب لأن أنا أحتاج إلى وسط وفي كمون هرجع فيها شوي وهطول نفس معك فيها أونه فاصل بحيث أن الأمور دي ما هي تعمل وسط كم شرح عندك سؤال هتكتب وراء ورقه السؤال على شاء الله في اللقاء او قبل بكده بنص ساعه ثاني على الاسئله بالنسبه للنساء هيكتبوا اسئلتهم في ورقه معي ويوروه معي ااا على نعمل كتان نعمل كتان نعمل كتان طيب صل نقول المقدمة نخش على الكتاب نعم نقول المقدمة نخش على الكتاب أنا بسألها نخش على الكتاب طيب من يوثف على الدراء أمرو مشهورة من أحسن لا تفضل فوقك من هو احذر ان امتد الكتاب من عمق تطلع على المقدمه حتى لو انت مش هتقرا الكتاب وحطيته في مثلثك لازم تطرح حاجة عليه اياه اخرى المقدمه ان المقدمه دي المفتاح للكتاب نفسك ولو ربما تحتاج الى معلومه والمعلومه بين يديك وانت مش عارف المعلومه كده لكن لو طلعت على المقدمه هتبعرف اولا المصنف ما اراد بتاليف هذا الكتاب اليف وزيف الغرض من تاليفه معي والمواد نفسها اللي تكلم فيه يعني كيف عمليه بصرك بالمضمون بتاع الكتاب مع انه هو اريدش المضمون بتاع الكتاب وحقيقةً إحنا مستقلين فن اسمه فن التأليف فن من التأليف إحنا نقوله إحنا الشباب دلوقتي مشهور يذهبون للملازم هي ملازم درد يذهبون للمكتبة ملازمة من وراءة كذا، من دين وراءة بكذا أعرف التأليف فن التأليف ده فن والعلماء صنفوا فيه. والمشاركة كلها من أي رحلة في كتاب الواقع يا أيها المدى إنها قد قلت يا رباية بكتاب الكريم من سليمان وانه بسم بس الله الرحمن الرحيم لذلك على علي والتعليم العلماء يقول أيها الفوا أن يدفوا فيها مجهدات في خذوم التأليف المقدمة بالاستهدام رعك بالاستهدام الحاجة خوبة الحاجة ماذا عن النهاية نتيجة البحث والدراسة؟ قولك هذا واضح بس يكون المقام نشوف الأفق القديم ونشوف الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل فلما تمنون ثم الذين كفروا بربهم. يعرفون هو الذي خلقكم من طين ثم قطع نجلا ونجلا مسلما عند ثم أنتم تندرون وهو الله في السماوات وفي الأرض على مسرف ومجرف ويعلم ما تسبون تلاحظ أن الحمد الحمدلة كلها جل من هذا يعني لا بيت في And the people are� уров, and Popify Vahait汝 và co-auth. Ítland come intoizendo một trong số Island trong kho הנ positives 저 của người dân đang quen nhỏ là isa buồn wonder peace To this cross is about 19 không đưa đưa kợp với đêm nữa chơi again là là يعني انا صليت بعدد معين يعني ان بعض الناس اللي توصل استغربوا يعني على النبي فده قدام الشخص نفسه طرحت مصلي على النبي في حاجه دي انا بحس اصلي عليه. صوره واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عدله الحكم ورسوله ارسله بالهدى والدين الحق على الدين هند ولو كان المشركون صلى الله عليه وسلم الشمس تطلع ما حد يشوف إنهم يلعب ما هو شمس تلعب في بارض وإذا سلانا الحار وظض فلا بعده إيب جوزا تتحرق إلى إعبار رتيحة رشيقة كتاب بتأخذ القلب فهو جمع علينا المنهجين بذيء الرقم وفي نفس الوقت قوة العرار سأل السؤال جرس هل إدفع الكتاب يا شباب طيب ما أول ما يجم على الإبادت سؤال ما أول ما يجم على الإبادت Oh, uh yeah. -huh. أرسلوا من ربكم قلنا بل خلاص شهر مش شهرش في ميهنة. خلاص دلوقو ماذا يوم ¡Gracias! See even... through the يبقى الدنيا فرقت بقى عن الله خلينا في العمل الاعداء الصارع على الصفع هذا اقول لكم قليل يا عشان تقع أحسن إذا بأخذ أخذ بفوك أخذ عليه. بما يحبه الله ورسوله قال عرفوه بإرسال الله تعالى الرسول وإنزاله الكتب أمرا بما Yeah. الشغل ده ده لكم يتصدر دي ده قايل لا لازم اوضح ممكن يقعد على الشغل لكن تكون طالب علم مبتدئ وطول يعني ممكن ياخدوا اجزاء ما تعرفش طول خالص فلازم ايه لازم الاول اتزامن تسجل في الايه وانا يعني بعد ما اجيب الكتاب ان شاء الله انا فصل الله حواليا والله خاصني افتكر المعلومات اللي عندك وبعد ما تخلص الكتاب قارن بين ده ومن ده فتعرف يعني يعني في ناس تبع الى ان قيمه ثانيه ربنا سبحانه ينعم علينا عليه قولوا امين كم شروط تدخل الجنه شروط العباده ثلاثه واحد صدق وهو شرط وجودها دي مش شرط قبول مش شرط قبول ان لو شرط قبول بمهم شرط الاثنين اخلاص النيه لله اذنين موافقه الشرط طب وصدخي عديمة لا شرط وجود ولذلك مش شرط اغاية في السلام قال لك كم شروط العباده ¿Está metido el mundo? Shurut Laman You can Kav Shurut Laman 3 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 مقاله ما هو صدق العزيمه احنا قلنا في عباده رسمت فيها ثلاث شروط اول حاجه الصدق الايه صدق قال بس ذا مش مهم ايه مش مهم المهم انت لازم ايه تصبر من يصبر على سن التعلم ساعه 10 ظهري في زر الجهل اختارت، طيب شكرا ما تحصل مساله مثلا المسائل الطالعه التي حصلت حالك تبقت دي ويبتسموا عشان في الموبايل يروحوا له بيه شربانه عشان مساله معلومه مفروض مفيش واحد يتجوز باب العرقس انت يا كده سالك هل انت جاوز كده كده ومتظاهر اذن سبحان الله تروح او وتعمل عمره تعرف كيف اسمك تلاقي الناس تجروا ليه عشان هو راكب I'm going Je sais que c'est شركة. عن الشريعه عن الشريعه حنيف خلاص اللي وجهه المي المي المي نحسنا في حد عنده رابع نفس الدرس ده كان في حد عنده شيء اخر <تصفيق> طب اللي صلي عليه كل دي معاني صلية ومنها ما تقول في اللغة تحنثا الرجل تحنثا أو الرجل يعني يعني عمل عملا عمل عمل وممكن تبقى معناه المستقيم وممكن تبقى معناه المسلم كل دي معاني اللي هو طبعا لما يشارعوا لم من دين ما لم يزل به إلا ثم قال قتلنا كم مآمته دين الإسلام كذا إحنا الكتاب كذا إحنا دخلنا في الكتاب المصنف غاية السما غاية ترتيب الأفكار غاية فرض المعاني أولها إلى آخرها كم سنوي؟ من أول عيد لو بيستخدم التراكمي انا بدي لك معلومه وقوابي عليها معلومه عليها معلومه في الاخر طلع في معلومه مهمه جدا قوي الخطاه دائما ان اللي هذا الفن اللي هو بيلاقي المعلومه عنده باسلوب تراكمي بيركب لك كلمه فقط هذا النوع يحتفي عقول القدماء يحتفي مع الاشارات بس انا نفسي السؤال ده اقول ان احب اسمع ليه كمان تلاحظ لو سالت نفسك السؤال تبقى كلماتك تصل للقلب بهي الكلمه انت حقك تسمعها لكن لو في امور عقيده لا تبقى سيها ممثله يم اتورينا كل حدب وصوب ابدعتها بس بدون اسلاف صديق كم مرات دين الاسلام كده يا شباب صديقوا عليه عايزين تركزوا كم مرات دين الاسلام ثلاثة. ثلاثه واحد الاسلام سأل سؤال ما معنى الإسلام معنى عبد الإطلاق الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد الاستسلام لله والقيام لبنبوه بالطعم والقلوس من الشر صح اتفق لو واحد عارف الاسلام والا معنى الاسلام هو الاستسلام للرب ديته وخلاص كلامه صامين نتجول على ايه صح طب ما ان هو هتاخر على ذاته باثنين تمام يبقى مثلا طب دي واضح كده صامين خفه أسأل الله قولي من الاستماعين الاستسلام لله بالتوحيد وانا له ولا بالطاع من الشيء أنا, أنا أعرف أقول لك الاستسلام والله بالتوحيد كنا نأس المعنى يعني تخلط ولا بتعطرق بتعطرق قولي للبات So, we can go back to it and think when you find yours, because it says the meaning of the English is the following by God. And this meaning please see ليتوني الاثنين دول بيستار التوحيد اذ موحد بفعل وجد ان قادر الارض لا يجوز لنا ما ينفعش تكون مسلم وما منقدش اوامر الله ورسوله ما ينفعش تكون موحد ولا مشرئ اللي انا حساه من الشرك ولا كده تصاع من سمرا بالاستسلام للتوحيد بتعمل كده على الاثنين دول استسلام او ثمره توحيد قال ابن رشد الاستسلام دليل للتوحيد الكامل بالقاع والخروج من الشرك يبقى دي ثمره التصرف قال تعالى اسلموا لله وقال تعالى وليس لمجهاد الى الله وهو محصر يعني وهو قرض فقد استمسك بالعروه الوثقى قالت تعالى فاذا هم واحد فكان لازم see if they need help. And here are words, التفصيل they